اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم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 كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فاننا خلقناكم فانا خلقناكم من تراب ثم من ثم ثم من علاقة، ثم من مضرة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم.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 نزلنا عليها الماء اهتزت وربت فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج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 ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق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 وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَاسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ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 هل يذهبن كيده ما يغيظ؟ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة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 والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ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 وَلَهُمَّ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقُ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد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 الطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم, ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام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 طوفوا بالبيت العتيق، ذلك وَمَن يَعْظِمْ حُرْمَةَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إلَّا مَا يتلى عليكم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 أو تهوي, أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لَكُم فِيهَا مَنافِعٌ إلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم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 وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا قَنِينٌ فَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا لكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا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 في بعضه الهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره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 وَلِلَّهِ عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم إبراهيم وقوم لوط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 قرية اهلتنا وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد افَلَم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانما لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِلَّةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَ يَوْمُ السَّاعَةِ بَغْتَةً أَوْ يَ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 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم مَأْقُوتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَا يُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا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 ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ما تصبِعُ الْأَرْضُ مُخْضَرَةٌ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَالْغَنِيُّ الْحَمِيدُ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 را س ل الرحيم وهو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكفور لكل امه جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأرض وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم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 اتفئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير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 وَإِنْ يَسْلُبَهُمُ الْضَّبَابُ شَيْءٌ لَا يَسْتَنْقِذُهُ مِنْ بَعْفَ الْطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْتُرْ اعملوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو وما جعل عليكم في دين من حرج من لا إبراهيم هو سمكم المسلمين من قبل.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 فَإِنَّ عَمَلَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ